الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان حديثنا في الصورة الرابعة وهي أن نعلم إجمالا بان الوضوء إما واجب النفسي أو واجب غيري. وما هو معلوم يوجب على كل حال كالصلاة مثلا وقد ذكر المحقق النائم أن أصل وجوب الصلاة وكذلك وجوب الوضوء معلوم ويقع الشك في تقييد الصلاة بالوضوء فتجري البراءه عن هذا التقييد ونتيجة ذلك نتيجة نفسية يعني كأن صار واجب نفسي فبإمكانه أن يتوفأ ويصل لي كيفما اتفق سواء أن توضأ قبل الصلاة أو بعدها وناقش السيد الخوئي رحمه الله في ذلك بأنه يعلم إجمالاً إما بالوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي الضمني لتقيد الصلاة بالوضوء وهذا علم إجمالي منجز فالبراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء تتعارب مع البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء وتتساقطان فيجب الاحتياط بايقاع الوضوء قبل الصلاة هذا كلام السيد الخوي أظن أمس إلى هنا قرأنا قال أستاذنا الشهيد رحمه الله إن هذا الإشكال قابل للدفع في صورة واحدة في صورة وحدة الواقع هذا الإشكال بإمكان بالإمكان دفعه في صورة وحدة الواقعة إمكانة الواقعة واحدة لا تتكرر هذا الإشكال يمكن الإجابة عليه. بناء على مبنى للمحقق النائمي في باب تنجيز العلم الإجمالي المختار عندنا فذاك المبنى هم يقول استاذنا مختار عندنا هم بناء على هذا المبنى يمكن دفع هذا الإشكال إشكال السيد الخوني وتوضيح ذلك أن طبعا أنا احذف كثيرا من التفصيلات كلمات الموجودة في الكتاب لأن أصل البحث كما تعلمون تكرار لما مضى قبل التعطيل ولهذا ما أستطيع أن احذفه احذفه حتى نصل إلى القسم الذي لم ندرسه قبل التعطيل وإنما اضطررنا إلى التكرار النقطتين اللتين شرحناهما في أول ما بدأنا بالبحث توضيح ذلك ما هو هذا المبنى الذي يوجد للمحقق النائمي والذي نحن أيضا يعني استاذنا أيضا يبني على هذا المبنى المبنى هذا المحقق النائيني رحمه الله قد بنى على ان جريان الأصول الترخيصية في اطراف العلم الإجمادي في اطراف العلم الإجمالي اذا لم يمكن عقلا للمكلف الاستناد اليها جميعا في عرض واحد لم يكن عقلا لم يمكن عقلا له ان يستفيد من البراء من الاص الترخيصي في كل الاطراف الذي ينجر الى المخالفه القطعية اذا لا باس باجراء البراءه عنها عن كل الجوانب وما نحن فيه عند فرض عدم تحقق عدم تعدد الواقعة من هذا القبيل إن كانت الواقعة لا تقع إلا مرة واحدة من هذا القبيل سيكون فإن المكلف لا يمكنه أن يستفيد في واقعة واحدة من الأصل في كلا طرفي العلم الإجمالي أي من أصل البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء وأصل براءة عن التقيد في وقت واحد لا يمكن أن يستفيد منهما وذلك لأنه لا يخلو أمره في واقعة وافدة من أن يصلي أو يترك الصلاة شك خارف ش... ماكو عاداني نقيضان إما أن يصلي أو يترك الصلاة فإن ترك الصلاة فالبراءة عن التقيد لا تفيدو اصلا ترك الصلاه بعد ما قيمه البراءه عن التقيد عن تقيد الصلاه بالوضوء هذه البراءه لا تجدون فان عقاب ترك الصلاه مسجل عليه لا محاله أو ترك الصلاه عقاب ترك الصلاه مسجل عليه وليس هناك عقاب ينتفي بالبراءه عن التقيد اذ لا يمكن ان ينفي ان ينفى بعض البراءه اصل العقاب ولا يمكن ان ينفى بذلك عقاب ثان اما الاول وهو نفي اصل العقاب فلان ترك الوضوء يستلزم المخالفه القطعيه للمعلومه بالاجمال على الكل تقدير سواء كان واجبا نفسيا أو كان واجبا غيديا للصلاة على كل حال سيعذب ولا تأمين عن العقاب عن المخالفة القطعية أدلس أدل البراءه تنصرف عن مورد يؤدي إلى المخالفة القطعية وأما الثاني أنه لا لا يمكن ان ينفع عنه عقاب ثان واما الثاني فلانه في فرض الاتيان بالصلاه يقطع بعدم عقاب ثان اذ لا يحتمل, يحتمل في الوضوء ان يكون واجبا نفسيا وقيدا للصلاه في وقت واحد وليس الواجب النفسي الذي يترك عند ترك الوضوء الا واجبا واحدا وهو الوضوء أو تقيد الصلاة بالوضوء احتمال عقابة ثاني ما موجود أصلا لأن المفروض أتيانه بأصل الصلاة وعليه فلا يقع التعارض بين البراءتين نعم لو تعددت الواقعة يكون إشغال السيد القوي في محله لو تعددت الواقعة لأنه لو تعدد تعددت الواقعة يمكنه أن يستفيد من كل البراءتين في بعض الوقائع يستفيد منها البراء من البراءة في هذا الجانب وفي بعض الوقائع يستفيد من البراءة في ذاك الجانب فعندي آه... إذن يأتي إشكال السيء لكم وهو أن العلم الإجمالي يجب هذا أو ذاك منجزون ويجب البراءة تتعرضان وقد تحصل بكل ما ذكرناه ان ملاك الانحلال الحكمي موجود في الصورة الثانية كلية من الصور الأربع على ما مضى شرحه وفي الصورة الرابعة هي هذه الصورة في فرض وحدة الواقع وقد تبين ضابط كل من ضابط الانحلال الحكمي طبعا لا ندعي أن ضابط الانحلال الحكمي منحصر بهذا الضابط كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ضابط آخر لكن نقول تبين ضابط كل من ضابط الانحلال الحكمي وهو أنه كلما تشكل علم إجمالي بأحد تكليفين وكانت مخالفة أحدهما مستلزمة لمخالفة الآخر دون العكس مخالفة ذك ما مستلزمة لمخالفة هذا ففي مثل ذلك لا تجري البراعد عن هذا التكليف لأن مخالفته مسابقة للمخالفة القطعية وتجرب بلاءة على الطرف الاخر بلا معارض لان ذلك ليش مصابقا لمخالفة القطعية وهذا الضابط للانحلال ينطبق في عدة مقامات هذا الضابط ينطبق في اربع او خمس مقامات المقام الاول ما نحن فيه وهو ما له على علم اجمالا بوجوب بوجوب نفسي لشيء او لشيء اخر بفرض الاول مقدمه وقيدا له فمخالفه الاول تستلزم مخالفه الثاني لا لأنه إن كان هو الواجب النفسي خب. وإذا لم يكن واجبا نفسيا فمقدمة للصلاة التي هي واجب النفسي. نفسي نفسي أقينها في فيفرط فمخالفة الأول تستلزم مخالفة الثاني دون العكس والمقام الثاني إذا علم اجمالا بوجوب أحد الضدين لهما ثالث أو حرمة الآخر والدان لهما ثالث فصار له علم إجمالي إما بوجوب أحد الضدين أو بحرمة الآخر إما أن كما لو علم اجمالا بوجوب استقبال القبلة او حرمه استدبارها ولهما ثالث وهو انه يقف لا, لا مستقبلا ولا مستدبرا, ولا مستدبرا فمخالفه حرمة الاستدبار تستلزم مخالفه وجوب الاستقبال لو انه لم يستدبر فقهرنم لم يستدبر لو أنه لم يمت في الفرمة يعني استدبر القبلة، فحينما استدبر القبلة خالف وجوب الاستقبالها، حينما استدبر القبلة لم يستقبل لم يستقبل القبلة، فيلزم منه المخالفة القطعية دون العكس. لو أن وجوب الاستقبال خالفه هذا ما مستلزم أن يكون خالف حرمة الاستقبال لأنه يستطيع أن يقع بين الطرفين ف... وإذن فتجل براءته عن وجوب الاستقبال بلا معارض لأن ذاك يؤدي إلى المخالفة القطعية بينما هذا لا يؤدي إلى المخالفة القطعية فتجر براءة عن وجوب الاستقبال بلا معارض والمقام الثالث لو علم إجمالا بوجوب أحد أمرين وجوديين وكان أحدهما أخص موردا من الآخر فترك الأعام موردا يستلزم ترك الأخص ولكن ترك الأخص لا يستلزم ترك الأعام إذن فيمكنه الإجراء البراءه عن وجوب الأخص موردان والمقام الرابع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين الأقل والأكثر الارتباطيين بمعناه الأعم الشامل الأقل والأكثر الارتباطيين تعلمون قسمان، بسمون هل أقل ولا ارتباطيين الذي قد نسميه الأقل والأكثر ارتباطيين بالمعنى الأخص قد نسمي هذا، وهو أن نشك أن الصلاة واجبة بوضوء أو لا في قيد الوضوء او لا او فيه قيد القنوط او لا وما شاب هذا اقل واكتر ارتباطيين قد نسميه اقل واكتر ارتباطيين بالمعنى الاخص وقد يكون اقل واكتر ارتباطيين بالتحليل مو بهذا الشكل السادج كما لو شك في وجوب إكرام حيوان حيوان يعني سواء كان ناطقا أو صامتا أو وجوب إكرام إنسان هنا بالتحليل يرجع إلى الأقل والأكثر لأنه إن كان يجب إكرام حيوان هذا أقل لأن الحيوان ضمن الإنسان هم موجود وإن كان يجب إكرام الإنسان هذا أكثر لأن الإنسان حيوان موجود فيه وقيد إضافي هم موجود فيه وهو الناطقية فبالتحليل العقلي هم يرجع هذا إلى الأقل والأكثر فنقول بشكل عام في كل هذه الموارد أن البراءة عن الزيادة جارية ولا معارضة لها إذن انتهت المقامات الأربعة وبهذا اقتربنا إلى ما لم ندرسه بعد ما لم ندرس قبل التعطيل اقتربنا إلى ذلك أظن غدا يجب أن نبدأ بما لم ندرسه قبل التعطيل يعني نبدأ بأول المطلب الذي باقي علينا غير مدروس إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته